بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة, أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع Yazid fi al-ıxlık ma yashāu. Innallāh ala kulli şeir in qadir. Ma yaftahillāhu linnās min r-rahmāt. Fala mūsik ala. Wa ma yumsik fala mursil يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء ولرب لا إله إلا هو فأنت فكون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 ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من نفا ولا تضع إلا بعلمه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 انشرابه وهذا ملح نجاج ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 ''İn تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ''Yâ الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويات بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةً لَا حَمْلَهَا لَا يُحْمِلْ مِنْهُ شَيْئٌ وَلَوْ كَانَ ذَقُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُ الصَّلَاةُ وَمَنْ تَزَكَّى إِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُّ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ من يشاء وما ب مسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إن أرسلناك بالحط بشرا ونذيرا وإن من أمة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 ومن الناس والدواب والنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور İnna ladin yetslun kitab Allah ve aqamü sallat ve anfaku mma rızqına hum sırlo ve alaniye ve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 ve kafirlerin kafirlerine kafirlerine kafirlerine kafirlerine kafirlerine kafirlerine kafirlerine kafirlerine kafirlerine kafirlerine kafirlerine kafirlerine kafirlerine الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم في السماوات ام اتيناهم كتابا فهم على بيينات منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتاء نمسكهما من حد من بعده إنه كان حليما غفورا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 استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلم تجد لسنة الله تبديلا ولم تجد لسنة الله تحويلا أو لم يسيروا في الأرض فإنظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيرًا وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَارٍ ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء آجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا